أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصع إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا وليرضوه وليقترفوا ما هم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 وقررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير عل إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه.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 يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا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 أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ منكم يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وينذرونكم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا. قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين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 إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين.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 لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا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 وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت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 وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميته فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم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 وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزر والنخل والزرع مختلفا وكله والزيتون والرمان متشابها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 الذكرين حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أعلم ممن افتر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 إلا أن يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن يقوم طِرْ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي ذُفُرٍ وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْغَنِمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمْ إلَّا مَا حَمَلَتْ ضُوَمَهُمْ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 ولا يرد باسه عن القوم المجرمين سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا لو شاء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 إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين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 ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن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 وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه تَقُولُ عَلَّلَكُم تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عِنْدَ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه هلتن به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون وكم قرية أهلكناها فجاءها بأسنا, فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين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 وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّا إذكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الجمعة وهو اليوم الحادي عشر من شهر شعبان سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وتسعين هجرية وهو اليوم الأول من تشرين الأول سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين